لا أقسم بهذا البلد وأنت حذي بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أن لكت ما لن نبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل فلقتح من العقبا وما أدراك من العقبا فك رقبا أو إطعان في يوم دي مسغبا يتيم والذين كفروا بآياتنا من أصحاب مش